بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله هو الغفور الرحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من ام بأك هذا؟ قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه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 مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ فَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد عليها ملائكه غلاظ شداد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 عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوما يخز الله النبي والذين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 ك على كل شيء قدير، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم، ومؤهم جهنم وبأس المصير.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 رب بنى عندك بيته، إذ قالت رب بنى عندك بيتا في الجنة، إذ قالت رب بنى عندك بيتم في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومرّي مبنت عمران التي أحسنت فرجه فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين.